بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم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 ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 ما رَوَى يُرْسِل السَّمَا أَعْلَىٰكُمْ دَرَاراً وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً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 وَقَاوا لَا تَذَرٌَّ آلِهَ تَكُم وَلَا تَذَررَُّ وََّّم وَلَا سُوَعََ وَلَا يَعُوسَويَعُ قَوَنَ السنْرَ وَقَدَ أَْضَالِلُّ كَثِيرًا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا